وجعل لكم سرا بيل تقيكم الحر وسرا بيل تقيكم بسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاع المبين يعرفون نعمة الله ثم يكرهونها وأكثرهم الكافرون.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 تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باقٌ ولنا جزية الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالح من ذكر أو أُثى وهو مؤمن فلا حياة طيبة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 قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وَلَقَدْ نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وَهَذَا لسان عربي مبين إِنَّ الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله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 وضرب الله مثلا طرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعُم الله فكفرت بأنعُم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وَهُمْ غالمون